بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى على لسان داوود وعيسى بن مريم اي في الزبور والانجيل لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوا والنهي لا يكون بعد الفعل فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر إن أرادوا فعله ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب وإن أراد المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فهي رؤية عين والنبي وما أنزل إليه يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما اتخذوهم أولياء يعني ما اتخذ الكفار أولياء لتجدن أشد الناس عداوة الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبده الأوثان للمسلمين ولتجدن أقربهم مودة الآية إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر. فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا تعليل لقرب مودتهم والقسيس العالم والراهب العابد وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذي بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعون رجلا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بك النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم وقال السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى عشرين رجلا فلما سمعوا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق من الأولى سببية والثانية بيان للجنس آمننا أي بالقرآن من عند الله مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم ونطمع قال الزمخشري الوو للحال وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل وبعضهم أكل اللحم وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا تعتدوا أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم وكلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان باللغو تقدم في البقرة بما عقدتم الايمان بما قصدتم عقده بالنية وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف إطعام عشرة مساكين اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الكفارة إطعام غني فإن أطعما جهلا لم يجزيه على المشهور في المذهب واشترط مارك أيضا أن يكون احرارا مسلمين وليس في الآية ما يدل على ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف واللفظ يحتمل الوجهين فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغيرها وسط من الشبع وقال الشافعي وابن القاسم يجزي المد في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأوا وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة وعلى, وعلى الأول يختص الخطاب بالكفر أو كسوتهم قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة وقال مالك إنما يجزي ما تصح به الصلاة فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وخمار أو تحرير رقبة اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفارة القتل فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة لإطلاق اللفظ هنا واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك فمن لم يجد أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام فالخصال الثلاث على التخيير والصيام مرتب بعدها لمن عدمها وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة ذلك كفاره أيمانكم اذا حلفتم معناه إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنف واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا واحفظوا أيمانكم اي احفظوها فبروا فيها ولا تخشوا وقيل احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها الخمر والميسر ذكر في البقرة والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه الصورة رجس هو في اللغة كل مفروه مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سقط فجتمبوه نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية فهل أنتم منتهون توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيها تأويلان أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها؟ فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا جتنبوا الحرام منها وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال للقدامة إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك وكان قدامه قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه فقال عمر أخطأت التأويل إذا ما اتقوا وآمنوا الآية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثانية اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به بأس وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل وأحسن يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان لا ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم تختبر بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت وإنما قلله في قول بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظيمة وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها تناله أيديكم ورماحكم قال مجاهد الذي تناله الأيدي السراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر والذي تناله الرماح كبار الصيد والظاهر عموم هذا التخصيص ليعلم الله أي يعلمه علما تقوم به الحجة وذلك إذا ظهر في الوجود فمن اعتدى أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في الآخرة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم معنى حرم داخلنا في الإحرام وفي الحرم والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحذاء والفأرة والعقرب والكلب العقور وأدخل مالك في الكلب العقور كلما يؤذي الناس من السباع وغيرها وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد وأما النهي عن الاصطياد فيأخذ من قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه، ومن قتله منكم متعمداً مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس وبذلك قال أهل الظاهر وقال جمهور الفقهاء المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء ثم اختلفوا في قوله متعمدا على ثلاثة أقوال أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد في قوله ومن عاد فينتقم الله منه إذ لا وعيد على الناس والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة فجزاء مثل ما قتل من النعم المعنى فعليه جزاء وقرئ بإضافة جزاء إلى مثلي وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل مثل زائدة قولك أنا أكرم مثلك أي أكرمك وقرئ فجزاء بالتنوين ومثل بالرفع على البدر أو الصفة والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقه والمنظر ففي النعامة بدنه وفي حمار الوحش بقرة وفي الغزالة شاة فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام ومذهب أبي حنيفة أن المثل القيمة يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين ان يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهدي. يحكم به ذوى عدل هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكم فيه لعموم الآية وقال الشافعي يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة هديا يقتضي ظاهره أنما ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدا، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يسترط السن بالغ الكعبة لم يرد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزاءه أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العطف بأو ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب ولم يبين الله هنا مقدار الطعام فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من النعم لأنه مختلف في كيفية التقدير فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي وقال بعض أصحاب مالك يقدر الصيد بالطعام أي يقال كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاما وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له أو عدل ذلك الصيام تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد واخترف في تعديل الصيام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مد يوما إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل لقوله من قتله وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين وإن لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء ليذوق وبال أمره الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه من التكفير عصى الله عما سلف أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم ومن عاد فينتقم الله منه أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة أحل لكم صيد البحر أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم والصيد هنا المصيد والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأن ذلك طعام وليس بصيد قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي متاعا متاع لكم وللسيارة الخطاب بلكم للحاضرين في البحر والسيارة المسافرون أي هو متاع ما تدومون به وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الصيد, الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه ونشأ الخلاف في ما صاد غيره فإذا اصطاد حلال فقيل يجوز للمحرم أكله وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم والأقوال الثلاثة مروية عن مالك وإن استاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يقفون فيها عن القتال والهدية يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحجة تقلد شيئا من السمر وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر وقيل أراد قلائد الهدي قال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدد في الإسلام ذلك لتعلموا الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس والمعنى جعل الله ذلك لتعلم أن الله يعلم تفاصيل الأمور لا يستوي الخبيث والطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قيل سببها السؤال عبد الله بن حذافة من أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة وقال آخر أين أبي قال في النار وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا قال لا ولو قلت نعم لوجبت فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم وقال وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم ويقوي هذا قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخيل وقيل إن معنى عفى الله عنها عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فيه معنى الوعيد على السؤال كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم والمراد بحين ينزل القرآن زمان الوحي قد سألها قوم من قبلكم الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسأل وهي مصدر ولذلك لم يتعدى بعن كما تعدى قوله إن تسأل عنها وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمر بها تركوها فهلكوا فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعباده أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة ابط شقوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكر وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوها وأما الحامي فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم الله وأكثرهم لا يعقلون الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا تحريمها تلك الأشياء والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي يكفينا دين آبائنا أو لو كان آباؤهم قال الزمخشري الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون قال ابن عطية أرف التوقيف دخلت على واو العطف وقول الزمخشري أحسن في المعنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألك عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيا برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان قال مكي هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ومعنا وحكما ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه واوصى الرجلين أن يؤدي رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ودفع رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبقي الأمر مدة ثم عسر على إناء عظيم من صده فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا قال فقال اشتريته من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أولياء الميت أي يحلف. فحلف واستحق فمعنى, فمعنى الآية إذا حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلف أنهما ما كذبا ولا بدلا فإن عثر على بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين او, او مقيم شهادة بينكم اثنان اذا حضر اي قارب الحضور والعامل في اذا المصدر الذي هو شهادة وهذا على ان يكون اذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا ويجوز أن تكون الشرطية وجوابها محدوف يدل عليه ما تقدم قبلها فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد حين الوصية ظرف العامل ظرف العامل فيه حضر ويكون بدلا من إذا زوا عدلا صفة للشاهدين منكم أو آخران من غيركم قيل معنا منكم من عشيرتكم وأقاربكم ومن غيركم من غير العشيرة والقرارة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين ومن غيركم من الكفار إذا لم يوجد مسلم ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهد ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلا وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة القفار جائزة على الوجه في السفر وهو قول ابن عباس إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم وجواب إن محدود يدل عليه ما تقدم قبلها والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين تحبسونهما قال أبو عرب الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقل تجي تماع الناس وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان وقال من حلف على سلعه بعد صلاة العصر وكان التحليف بعدها معروف عندهم وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان الصلاة العصر فيقسمان بالله اي يحلفان ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري إن ارتبتم أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان لا نشتري به ثمنا هذا هو المقسوم عليه والضمير في به للقسم وفي كان للمقسم له أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وإضافتها إلى الله تعظيما لها فإن عثر على أنهما استحق اثما أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعل ما أوجب اسما والاسم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به فآخران يقومان مقامهما أي إثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين من الذين استحق عليهم أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال ومعناه من الذين جنا عليهم وهم أولياء الميت الأوليان تثنية أولى بمعنى أحق أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما والأحقان بالمال لقربتهما وهو مرفوع على أنه خبر بتداء تقديره هما الأوليان أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان أو بدل من الضمير في يقومان. ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان وأجازه ابن عطية وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل فالأوليان فاعل باستحق ومعنى استحق على هذا أخذ, أخذ المال وجعل يده عليه والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة وقرئ الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصوبا بإضمار فعل ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أن يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما إنا إذا لمن الظالمين أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبرئة ومثل قول الأولين إن إذا لمن الآثمين ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية ومعنى أدنى أقرب وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يخافوا أي يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة وانتصب الظرف بفعل مضمر أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتصاب مصطره ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله فوكلوا العلم إلي قال ابن عباس المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوي ذلك قوله إنك أنت علام الغيوب لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر وقيل ذهبوا عن الجواب لهول ذلك اليوم وهذا بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار إذ قال الله يحتمل أن يكون اذ بدل من يوم يجمع ويكون هذا القول يوم القيامة أو يكون العامل في إذ مضمر أو يحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة للهيئة وكذلك الضمير في تكون وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران فينفق فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على الموصوف المحدوف الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيف الصورة وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير والطين وهو بعيد في المعنى بإذن كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه وإذ أوحيت معطوفا على ما قبله فهو من جملة نعم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى او لعيسى عليه السلام اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم نداءهم له باسمه دليل على انهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فانهم كانوا لا ينادونه باسمه وانما يقولون يا رسول الله يا نبي الله وقولهم ابن مريم دليل على انهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى هل يستطيع ربك ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائلة وعلى هذا أخذه الزمخشري. وقال ما وصفهم الله بالإيمان ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن عطية وغيره ليس كذلك لأنهم شقوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة إليه وهذا أرجح لأن الله اثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة تنكر وقرئ تستطيع بتاء الخطاب ربك بالنصب أي هل تستطيع سؤال ربك وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك أي ينزل علينا إذا من السماء موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء والمائدة هي التي عليها طعام فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقوله لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري أو عن البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك وقوله إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري وأما على مذهب ابن عصية وغيره فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا ومعلوم أنه رجل وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى قالوا نريد أن نأكل منها أي أكل نتشرف به بين الناس وليس مرادهم شهوة البطن وتطمئن قلوبنا أين نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال ونعلم أن قد صدقتنا ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك ونكون عليها من الشاهدين أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي تكون لنا عيد لأولنا وآخرنا قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم وقال ابن عباس المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور وآية منك أي علامة على صدق قال الله إني منزلها عليكم أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها سمك وخبز وقيل زيتون وتمر ورمان وقال ابن عباس كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا وفي قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد قتراح آية فأعطيته ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذاب يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ابن عباس والجمهور هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك وسأل الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانك الآية فعلى هذا يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ نفي, نفي يعضده دليل العقل لأن المحدث لا يكون إلىها. إن كنت قلته فقد علمت اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي وبقية قوله تعظيما لله وإخبار بما قال الناس في الدنيا أن اعبدوا أن حرف حرف عبارة وتفسير أو مصطرية بدل من الضمير في به ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بين الجواز والوقوع وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة والسؤال الثاني ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم والأليق على ذكر المغفر أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم والجواب من ثلاثة أوجه الأول يظهر لي أنه لما قصد التسليم له والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته الجواب الثاني قاله شيكون الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم لألا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم فقتصر على التسليم والتفويض دون طلب إذ لا تطلب المغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله ابن رشيد عن شيخه إمام البلاغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز استنافا وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عموم في جميع الصادقين وخصوصا في عيسى بن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أو الخبر وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان أحدهما أن يكون يوم ظرف لقال فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاصه والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام والآخر أن يكون هذا مبتدا ويوم في موضع خبره والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري انتهت سورة المائدة وانتهى تسجيل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للامام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل سورة الأنعام قال كعب أول الأنعام هو أول التوراه وجعل الظلمات والنور جعل هنا بمعنى خلق والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلم فإن المخلوق لا يكون إله ولا فاعلا لشيء من الحوادث ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان إذ جعلته نظيره وقرينه وقرينه ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وكذا وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما أثبت أنه أحياهم وأماتهم وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور وبعبدة الأصنام لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن خلقكم من طين أي خلق أباكم آدم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول النوم والثاني الموت ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق وهو الله في السماوات وفي الأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محذوف والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم والأول أرجح وأفصح لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقد جمعها مع الإيجاز ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في الطلاع الله تعالى وعلمه لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السماوات وفي الأرض وهذا المحذوف صفة لله، وأسم على هذا القول، وعلى الأول هو خبر المبتدى، وأما إذا كان المجرور الخبر، فاسم الله بدل من الضمير. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، من الأولى زائدة والثانية للتبعيض أو لبيان الجنس. بالحق يعني ما جاء به محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، فسوف يأتيهم الآية وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. ألم يروا كم أهلنا حظا للكفار على الاعتبار بغيرهم؟ والقرن مئة سنة، وقيل سبعون، وقيل أربعون. مكناهم في الأرض الضبير عائد على القرن، لأنهم في لأنه في معنى الجماعة. ما لم نمكن لكم الخطاب لجميع أهل ذلك العصر؟ من المؤمنين والكافرين وأرسلنا السماء عليكم مدرارا السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة ومدرارا بناء مبالغة وتكثير من قولك در المطر إذا غزو فأهلكناهم بذنوبهم التقدير فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا تهديد للقفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم ولو نزلنا عليك كتابا في طرطات الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضحوا الآيات والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في تمييزه وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك يشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا أؤمن بك حتى تأتي بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك وما أراني مع هذا أصدقك وقالوا لولا أنزل عليه ملك حكاية عن طلب بعض العرب وروي أن العاص بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد لو كان معك ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لا عجل لهم العذاب ففي الكلام على هذا حذف وقضي الأمر على هذا تعجيل أخذهم وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لمات من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقه لهم على رؤية الملك في صورته وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان لقالوا هذا إنسان وليس بملك ولقد استهزئ برسل من قبلك الآية إخبار قصد به تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه فحاق أي أحاط بهم وقيل هذا الإخبار تهديد للكفار قل سيروا في الأرض الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الكفار الذين هلكوا قبلهم ثم انظروا قال الزمخشري إن قلت أي فرق؟ بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا قلت جعل النظر سببا عن السير في قوله فانظروا كأنه قال سيروا لأجل النظر وأما قوله فسيروا في الأرض ثم انظروا فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في الهالكين رتبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإبطال الشرك وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار فسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم من خصنه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم الحجة عليه كتب على نفسه الرحمة قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه إن رحمة سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي يجمعنكم مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف وقيل هو تفسير المرحمة المذكورة تقديره أن يجمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير الواجب إلى يوم القيامة قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف والصحيح أنها للغاية على بابها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن وقال الزمخشري الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر وقيل هو بدل من الضمير فيه ليجمعنكم وهو ضعيف وقيل منادى وهو باطل وله ما سكن في الليل والنهار عطف على قوله قل الله ومعنى سكن حل فهو السكن وقيل هو من السكون وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنه ومتحركة فلا يعم والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء قل أغير الله التخذ وليا إقامة قجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريم الذي لا يشاركه غيره فيها أول من أسلم أي من هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام ولا تكونن في الكلام حذف تقديره وقيل لي ولا تكونن من المشركين أو يكون معقوفا على معنى أمرت فلا حذف وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله وقرأ يصرف بفتح الياء وفاعله الله وذلك إشارة إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة وإن يمسسك الله بضر معنى يمسسك يصبك والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات والخير العافية وغيرها على العموم أيضا والآية برهان على الوحدانية الله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من براهين ورد على المشركين سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدا وشهيد خبر، والآخر أن يكون تماما أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى أن الله أكبر شهادة ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم والأول أرجح لعدم الاضمار والثاني أرجح لمطابقته للسؤال لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر والمقصود بالكلام استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الله بهذا هي علمه بالصحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار معجزته الدالة على نبوته ومن بلغ عطف على ضمير المفعول فيه لأنذركم فاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة و... وأنذر كلاً, كلا من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد قل أئنكم لتشهدون الآية تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد ثم شهد لله بالوحدانية وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله إلها آخر يعرفونه كما يعرفون ابناءهم تقدم في البقره الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون وقيل الذين نعت للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد لأن الذين اوتوا الكتاب ما استشهد بهم هنا إلا ليقيم الحجة على الكفار ومن أظلم لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب ويحتمل أن يريد بالافتراء بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد أو كذب بآياته أي علاماته وبراهينه أين شركاؤكم يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوف ثم لم تكن فتنتهم الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبرؤ منه. وقيل فتنتهم معذرتهم وقيل كلامهم وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالوا وقرئ بالرفع على اسم كان وخبرها أن قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركهم فإن قيل كيف يجحدون وقد قال الله ولا, ولا يقتمون الله حديثا فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن فيكتم قوم ويقر آخرون ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر لأن يوم القيامة طويل وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاح فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا ومنهم من يستمع إليك الضمير عائد على الكفار وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أكنة جمع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجل تقديره كراهة أن يفقهوا ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوا وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع أسطار وأسطورة قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث وكان قد دخل بلد فارس وتعلم أخبار ملوكهم فكان يقول حديثه أحسن من حديث محمد وهم ينهون عنه وينأون عنه هم عائد على الكفار والضمير في عنه عائد على القرآن والمعنى وهم ينهون الناس عن الإيمان وينأونهم أي يبعدون والنأي هو البعد وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن اذايته وهم معهم مع ذلك يبعدون عنه والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم وفي قوله ينهون وينأون ضرب من طروب التجنيس ولو ترى إذ وقفوا على النار جواب لو محذوف هنا وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع أي لو ترى لرأيت امرا شنيعا هائلا ومعنى وقفوا حبس. قاله ابن عطية ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخل النار وإذا عاينوها وأشرف عليها ووضع إذ موضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماض يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برحن نكذب ونكون على الاستئناف والقطع عن التمني ومثله سيبويه بقول كذعني ولا أعود أي وأنا لا أعود ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين أو عطف على نرد وقرئ بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هي في المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر وهذان القولان بعيدان فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر بها لئلا يشعر بها أتباعهم فظهر لهم ذلك يوم القيامة. ولو ردوا لعادوا إخبار إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون، وذلك مما فرض الله بعلمه. تعليق في العبارة الطراب لعله من كبوات النسخ، ولتستقيم العبارة يجب أن تثبت ولا يعلم إلا الله بعد قول المصنف إخبار بأمر لا يكون. وإنهم لكاذبون. يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا يصح أن يرجع إلى قولهم لا يا ليتنا نرد لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخروي قال أليس هذا بالحق تقرير لهم وتوبيخ قالوا يا حسرتنا على ما فيها الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجري لها ذكر وقيل الساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها والأول أظهر وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن تحمل الذنوب وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة وروى في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة. ألا ساء ما يزرون إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار؟ قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون. قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزنة. إلا قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو أشهر في اللغة والذي يقولون قولهم إنه ساحر شاعر كاهن فإنهم لا يكذبونك من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم به ومن قرأ بالتخفيف فقيل معناه لا يجدونك كاذبة يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا وقيل هو بمعنى التشديد يقال كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد وهو الأظهر لقوله بعد لقوله بعد هذا يجحدون ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت في أبي جهل فانه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا نكفر بك ولكن نكذب ما جئت به وأنه قال للأخنس بن شريق والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف ولكن الظالمين أي ولكنهم وضع الظاهرة موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم ولقد كذبت رسل من قبلك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه واله وسلم وحظ على الصبر ووعد له بالنصر ولا مبدل لكلمات الله أي لمواعيده لرسوله كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وفي هذا تقوية للوعد ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم وهذا, وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على الصبر وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو خلاف وقيل هو المجرور وإن كان كبر عليك إعراضهم الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم فقيل له إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببها ففعل وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم لأمر الله والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تحت الأرض وحذف جواب إن لفهم المعنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حجة لأهل السنة على القدرية فلا تكونن من الجاهلين أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى إنما يستجيب الذين يسمعون المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون والموت يبعثهم الله فيها ثلاث تأويلات أحدها أن الموت عبارة عن الكفار بموت قلوبهم والبعث يراد به الحشر يوم القيامة والمعنى أن الكفار في الدنيا كالموت في قلة, في قلة سمعهم وعدم فهمهم فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون والآخر أن الموت عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن الموت على حقيقته والبعث حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه الضمير في قالوا للكفار ولولا عرض والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية على نبوته فإن قيل فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فلما طلبوا آية فالجواب من وجهين أحدهما أنهم لم يعتدوا بما اتى به وكأنه لم يأتي بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر قل إن الله قادر على أن ينزل آية جواب جواب على قولهم وقد حكي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأجيب عليه بأجوبة مختلفة منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله قد بينا الآيات وكقول اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ومنها ما يقتضي ال ما يقتضي الإعراب عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمة ويحتمل أن يكون من هذا قوله إن الله قادر على أن ينزل آية ويحتمل أيضا أن يكون معنا قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان ولكن أكثرهم لا يعلمون حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين أحدهما لا يعلمون أن الله قادر والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو راوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب بجناحي تأكيد تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة فقد يقال طائر للسعد والنحس أمم أمثالكم أي في مخلوقات الله تعالى فكأنه يقول تفكروا في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات والآخر تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم وهو أظهر لقوله بعد ثم إلى ربهم يحشرون ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوق المحفوظ والكلام على هذا عام وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم إلى ربهم يحشرون أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها والذين كذبوا الآية لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى قل ارايتكم معناه أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك إن شاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك فأخذناهم بالبأساء والضراء كان ذلك على وجه التخفيف والتأديل فلولا هذا عرض وتحضيض وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد فلما نسوا الآية أي لما تركوا الاتعاذ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله مبلسون آيسون من الخير دابر القوم آخرهم وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية والحمد لله شكر على هلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين وقيل إنه إخبار على ما تقدم من الملاطفة في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار قل أرأيتكم الآية وعيد وتهديد والبغت ما لم يتقدم لهم شعور به والجهرة ما بدت لهم مخيره وقيل بغثة بالليل وجهرة بالنهار قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي شيئا منكرا ولا يستبعد إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي وأنذر به الذين يخافون الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع الناس وإنما قصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من الضمير في يعشر واستئناف إخبار لعلهم يتقون يتعلق بأنذر ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمر بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب وأمثالهم وكان بعض المشركين من قريش. قد قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طرتهم لاتبعناك فنزلت هذه الآية بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة يريدون وجه إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم ما عليك من حسابهم من شيء الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم والأول أرجح لقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا وقوله إن حسابهم إلا على ربي والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم فتطردهم هذا جواب النفي في قوله ما عليك فتكون من الظالمين هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم وكذلك فتن بعضهم ببعض أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين وذلك أن الكفار كانوا يقولون أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا ونحن أشراف أغنياء وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بذلك أليس الله بأعلم بالشاكرين رد على الكفار في قولهم المتقدم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حتمها وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أنه من عمل منكم سوءا الآية وعد بالمغفره والرحمة لمن تاب وأصلح وهو خطاب للقوم المذكورين قبل وحكمها عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد ذكرت في النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد الضعفاء عسى ان يسلم الكفار فلما نزلت لا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية وقرئ أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف وكذلك فإنه غفور الرحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور الرحيم وقيل تكرار للأولى لطول الكلام وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك وتفصيل الآيات شرحها وبيانها ولتستبين سبيل المجرمين بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفعول به وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث وبلياء والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث الذين تدعون أي تعبدون قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم ضللت على بينة أي على أمر بين من معرفة ربي والهاء في بينه للمبالغة أو للتأنيث وكذبتم به الضمير عائد على الرب أو على البينة ما عندي ما تستعجلون به أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فامطر علينا حجارة من السماء وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر يقص الحق من القفص وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجح لقوله وهو خير الفاصلين أي الحاكمين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول والآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات مفاتح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيب كما يتوصل بالمفاتيح إلى ما في الخزائن وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزن ولا حبة في ظلمات الأرض تنبههم بها على غيرها لأنها أشد تغييبا من كل شيء في كتاب مبين اللوح المحفوظ وقيل علم الله يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال يبعثكم فيه اي يوقظكم من النوم والضمير عائد على النهار لأنه غالب لأن غالب اليقظه فيه وغالب النوم بالليل أجل مسمى أجل الموت ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق قل من ينجيكم الآية إقامة حجة وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال لليوم الشديد مظلم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قيل الذي من فوق امطار الحجارة ومن تحت الخس وقيل من فوقكم تسليط أكابركم ومن تحت أرجلكم تسليط سفلائكم وهذا بعيد أو يلبسكم شيعة أو يخلطكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو المؤمنين وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهوا فقد الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة وكذب به قومك الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم وقومك هم قريش لست عليهم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط وفي ذلك متاركة نسختها آية القتال لكل نبا مستقر أي في غاية يعرف عندها صدقه من كذبه يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم وإما ينسينك الشيطان إما مركبة من إمن الشرقية وما الزائده والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الذين يتقون هم المؤمنون والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا لابد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي التوافف بالبيت وغير ذلك ثم نسخت بآية النساء وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله الآية وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود ولكن ذكر لعلهم يتقون فيه وجهان أحزوم أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكر والضمير فيه لعلهم عائد على الكفار أن يذكرونهم رجاء أن يتقوا أو عائد على المؤمنين أن يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى الله الوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكر للمؤمنين و... وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره انما له ذكرى والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير وذر الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيء وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها اتخذوا دينهم لعبا ولهوة أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوة لأنهم سخروا منه. واتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوة لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن أن تبسل قيل معناه أن تحبس وقيل تفضح وقيل تهلك وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها قل أندعو من دون الله الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار ونرد على أعقابنا أي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على على العقب في المشي ثم استعير في المعاني وهذه جملة معطوفة على أندعو والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ كالذي استهوته الشياطين الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعتن لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيها وقال الفارسي استهوى بمعنى أهو ومثل استذل بمعنى أذل حيران أي ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق يقولون له اتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبوه يدعوه إلى الإسلام ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي وأن أقيم عطف على لنسلم أو على مفعول أمرنا قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء يوم ينفق في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم قيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر لأبيه آذر هو اسم أبي إبراهيم فاعرابه عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعجمة والعلميه لا للوزن لأن وزنه فاعل نحو عابر وشالح وقرئ بالرفع على النداء وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له أو أريد عابد آذر فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اثنان نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قيل إنه فرج الله السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل وهذا يحتاج إلى صحة نقل وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه وليكون متعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين, من الموقنين فعلنا به ذلك فلما جن عليه الليل أي ستره يقال جن عليه الليل وأجنه رأى كوكبا قال هذا ربي يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والشمس والقمر أن يكون قبل البلوغ والتكليف وقد روى أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرول إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم وهذا أرجح لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركون ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها هو الإله الحق وحده وقوله هذا ربي من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم لأن ثم أقام عليهم الحجة بقوله لا أحب الآفلين أي لا أحب عبادة المتغيرين لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من إلى الاله ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم فقال إني بريء مما تشركون ثم أعلن عبادته لله وتوحيده له فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض